الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ غَلَّ ضل غَلَالاً بَعِيداً إِنَّ يَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ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 ولأ ظلّنهم ولأ من ينهم ولأمرنهم فلا يبتك أن أذان الأعام ولأمرنهم فلا خلق الله.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 ك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.